وطننا أفغانستان أفغانستان وطننا أفغانستان وطننا أفغانستان شفاف وخرم ووسع شعره شان وطننا أفغانستان وطننا وطننا أفغانستان أفغانستان وطننا أفغانستان وطننا أفغانستان شفقو خرم و شاع شعره حسان وطننا أفغانستان وطننا بذر ببي های کابل جویوشی ال ایماره ببیشه های کابل جویوشی ال ایماره مرز مدارن صفف صفف ایقامه باعز مرز مدارن صفف صفف ایقامه وجودیشان مبارک بکو ساری لغم وطان أم أفغانستان وطان أم أفغانستان وجوديش المضارع بك وخسر الأغمان وطان أم وطننا أفغانستان وطننا أفغانستان أفغانستان وطننا أفغانستان وطننا أفغانستان شفاف وخرم و شاع شعرو خسان وطننا أفغانستان ما حليص في مرسوس بقول لهي المن ما حليص في مرسوس بقول لهي المن.چو سيا دني تذهوش سرگرم در شکارن چو سيا دني در شکارن أغري سبيل خبشنا وزد الرها يجزان وطن أم أفغانستان وطن أم أفغانستان أغري سبيل خبشنا وزد الرها يجزان وطن بقا مقيمان بفرح جوزينان بقا مقيمان بفرح جوزينان بتخر لن دارا بعض اليسر بتأخر لندارا ببعض غسل كمينا مصر في جنوب أشان بهيرات وبدخان وطانم أفغانستان وطانم أفغانستان مصر في جنوب شان بهيرات وبدخشان وطنهم أفغانستان وطنهم أفغانستان وطنهم أفغانستان أفغانستان وطنهم أفغانستان وطنهم أفغانستان شفافو خرمشع شعع اخشان وطانم اغني استن وطانم اغني استن چوسبزی آهنیننی به فیا بند و قندوز چوسبزی آهنینی بهفریا بند و قندوز چو بهی آتشیینی سر فراشتن بهنیوز چ بهی آتشییننی سر خرج جشعا ياتذذا بالسمن <سؤال> كان وطانم أفغانستان وطانم أفغانستان خرج جشعا ياتذذا مری که داو باشد، قلبی خصوست و پچیر، مری که داو باشد، قلبی خصست و پچیر، و یا اوغزنی شنا و نری تکرر، یا شنو و ناری بطغت حمله اران زسر حادث پروان وطنا افغنیستان وطنا افغنیستان بطغت حمله اران زسر حادث پروان وطنا افغنیستان وطنا افغنیستان وطنا افغنیستان اغاني السلام وطن ام خرم وشع شعره اخسان وطنا ام اغاني بگوی باستان است سپاهی انقلابی بگوی باستان است سپاهی انقلابی چهته راضی شان است بکوفر یک عذابی چهته راضی شان است بکوفر یک عذابی محاری بند صفات بسری پلوبان وطان أم أفغانستان وطان أم أفغانستان محرابا ضصفات بساري بلا بغلان وطان أم أفغانستان وطان أم أفغانستان أرستل أشكري اراسته لشگری حق بنم گره رو دنر خوشبران ننمایان بسنگر های لوگر خوشبران ننمایان بسنگر های لوگر منسجيم من متحيد بجنقل ضربم يا وطنام افغانستان وطنام افغانستان منسجيم من متحيد بجنقل ضربم يا وطنام افغانستان وطنام افغانستان باور داد کوکتی که فضاي حربوتي را باور داد کوکتی که فضاي حربوتي را بکافی سر غزيان مجاهز شكستم فرق أغيار شجاعني نورستان وطانم أفغانستان وطانم أفغانستان شكانستان خرغي عليا شجال عالم نورستان وطنام افغان وطنام افغان وطنام افغان استعان أفغانستان وطنام وطنام شفاه الاخر نم رخشان شعره خشان وطنا مخلسان وطنا مخل يسعان وطنا بدا يكون ديقامه درن سيراني اسلام بدا يكون ديقامه درن سيراني اسلام شكست كفرباشات ایشان را اصلي فرجم شكست كفرباشات ایشان را اصلي قدمي شان شانوار بقا وري روزغان و نام افغانستان واپنم افغانستان او کدو میشان شناور و خاوار اورزگان وپاننم افغانستان وپنم افغانستان سامی مازینوللا یااب کوشی پیناتو سامی ماضین لایا یا کننده حافظ سمیم غوری، وإذا أشكارا شكستي خرد مقبوح هو إذا أشقر أشقر استيقظ مقبوح زقلي أسيابين غريزان دحيران وطانم أفغانستان وطانم أفغانستان زقلي أسيابين غريزان دحيران وطانم أفغانستان وطنا م Afghanistan وطنا م Afghanistan Afghanistan وطنا م وطنا م Afghanistan شففه خرم وشع شعرخشان وطنا م وطنا وطنا وطنا وطنا مفننستان وطنا أفغانستان, أفغانستان الحكماء استديو بلدية بلازا ميزان